وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ولمات البر والبحر تدعونهُ تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 قل است عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان ما ين يانك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين